صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إن اجتمعت الإنس والجن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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أَوْ أو تكون لك جنة من نخيل وعنم فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا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 ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظام ورفا ثم أإنا لم خلقا جديدا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 إلى رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لامسكتم خشية الإفاق و الإنسان قتورا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا